يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الثلاوة أعوذ الله للقرآن الله الرحمن الرحيم وما قال, قال ما هو نور الامر وما ما الذين ما الى الذين رحم وق باءل وق ارجن وق باءل وق ارجن ان وَاللَّهُ عَلِيمٌ عَليم وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ أه و إن ذا <تصفيق>